Samen met hem En M'n chabal, jij doet al het geval. M'n chabal, jij doet al het geval. M'n chabal, jij doet het M'n rechava, m'n الحسيني. M'n مرحبا ما بدا النور وشع شع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبك الرحمن نزل يالله يا ضاء العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا, مرحبا. جدا حسيني مرحبا يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا, يا الله, الله ربي فاغفر لاذنوبي يا الله بركه الهادي المشبع يا الله به فانظر الينا يا واعطنا بك كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي اذنوبي يا الله بركه الهادي المشفى يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الافات وارفع يا الله ربي فاغفر لي اذنوبي يا الله فركة الهادي المشفع يا الله صلى, الله على, صلى, صلى, الله. الله, صلى, صلى الله, الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم يا رب أخذنا ينهطاء اليهم صلى, صلى, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسن وحسن العقبة ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد الطهر واله والصحابة ما سنشع صلى الله على محمد صلى الله اللهم صلي وسلم وارك عليه وعلا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا من جود ربي عهد اللطف في كل حال أساله دفع البلاء في النهتمادا وطال من جود ربي عهد اللطف في كل حال أساله دفع البلاء في النهتمادا وطال يا رب الأرباب يا من عمني بالنوال يا كاشف الكرب يا من له عطايا جزال سلكطلب العبد فنه معتقل في عقال من البلايا العظيمات الرزان الثقال شوف وصف الضعف واهل الضعف دايم ذلال ولا لهل أنت يا رحمن يا خير وال فدركه بالعافية في كل جسم وبال بحق ذاتك واسماك العظام الجلال وصفاتك الكل يا نعم الصفات العوال وما حوته المثاني من شريف المقال قرآن فرقان ما بين الهدى والضلال عصمه لمن قد قبض به ما يشوف النقال وبحق خير الورى المختار مولى بلال جامع صفات الشرف حاوي خصال الكمال خير النبي لي قد كلمته الغزال وعبدك الخاص بك مجلى شهود الجمال رحمتك للخالق لكل منها ينال بحق ذاته وماله من مراتب عوال وسره الخاص لي به قد سبق للرجال وحق ورات سره من رجال الكمال من مرسل أو من نبي قربه مولى الموال وكل عالم عمل بالعلم فعلا وقال دعاء ودعوة شاعت في جنوب وشمال والعارفين الكرام الحائزين الوصال لي قد في العلا والقرب ما لا ينال واهل المحبه ومن له شرب في الحب حال واهل المراتب ومن اعطي مضام الرجال واهل الولايه جميعا في العلا والسفال اذا اهترينا بهم في غر في الحال زال بحقهم جد لنا بالعافية في عجال وشت المريض الذي مرضه هد الجبال ضعيف مسكين ما يقدر لحمل التقال سلكشتني وارحم المبنى كثير السؤال فارحمني إني على بابك عقلت الجمال وانزاد ذنبي وعصياني وقبح الفعال فما معي غير حسن الظن لراس مال فاغفر وسامح وجنبنا الرداء والضلال وصلي ربي على المختار بدر الكمال والآل والصحب والتابع لهم والموال ما جاء بشير الكرامة ضال ذش الرزال والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الوحي المنزل والنبي المرسل فجعلنا به على بصيرة في كل ما نقول ونفعل ولقد دلنا خير من دل على سبيل الأمثل وهدانا إلى مولانا عز وجل فتعلقت القلوب بمولاها وإذا هدي القلب للتعلق بمولاه طابت له الأحوال في الدنو منه سبحانه وتعالى وفي التقرب إليه بما شرعه جل جلاله وفي التذلل بين يديه وفي الرضا بأقضيته وأقداره وفي العمل بما كان يرضاه وبما شرع سبحانه وتعالى وبما هدى وبما دل وبما أحب من عباده فلا تزال القلوب التي عرفت قدر النعمة نعمة الإيمان بالله وبرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب النور المتلالي في جميع ذرات الوجود والكون والذي به تنفتح ابواب الفضل من الحق والرحمه والعون وبه تندفع البلايا وتنكشف الرزايا ويحول الله الاحوال الى احسنها اللهم صل على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار في دربه وظفر بقربه وحبه واجعلنا منهم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أَرْحَمَ الراحمين ولقد استقبلكم الشهر المبارك وهل لكم هلال الشهر الذي في مثله كانت الميزة وكانت الزينة الكبرى والتاج الذي توج به نبيكم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وهي شؤون تذكركم بما خصصتم وبما مجزتم وبما تحصل لكم بواسطة الصلاه بهذا الممنوح أعظم العطايا وأجل المزايا فهو خير البرايا صلوات ربي وسلامه عليه وهو الهادي لنا إلى سواء السبيل وهو الساقي من أحلس السبيل تتعلق بقلوب من صدق في الإيمان بالله تبارك وتعالى وطلب رضاه وقربه سبحانه وتعالى والله اجعلنا وإياكم من أولئك الصادقين وعند هذا التعلق يأتي الحفظ من أن تتأخذهم الاخذات عن اليمين أو عن الشمال إلى شيء من الإنقطاعات عن الله أو قصدي ما لا يرضاه أو العمل بما لم يشرعه أو قول ما لا يحبه سبحانه وتعالى بواسطة ذلك التعلق يمرون في خلال أعمارهم والظروف من حواليهم تتقلب وتعج فيما بينهم بعجائب من التحولات ومن التقلبات ومن النوازل المختلفات ولكنهم في صيانة وفي أمانة وفي صدق مع الحق تبارك وتعالى لا يعرفون التزلزل في رخاء ولا شده ولا في امن ولا خوف بل هم على دوام خوفهم من الله في معان من الامن مما سواه تعالى في علاء وهم على بساط الصدق معه في حلاوه التقرب اليه يغنمون الاحوال كلها ويغنمون الظروف كلها ويغنمون الاوقات كلها لسر ما اتصلوا وبسر ما اقبلوا وبسر ما صدقوا مع الله جل جلاله وبشر الذين امنوا ان له وأن لهم قدم صدق عند ربهم أن لهم قدم صدق عند ربهم اللهم اجعلنا من الصادقين وألحقنا بالصادقين واجعلنا في دائرة سيد الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يذكركم الشهر بمزاياكم من مزايا نبيكم وخصائصكم من خصائص نبيكم والعناية من الله بكم من عنايته بنبيكم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا قد كان حمله في مثل هذا الشهر ثم كان إسراؤه ومعراجه في مثل هذا الشهر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله ودعانا في هذا الشهر الى ان نصحح العلائق بيننا وبين الخالق بكثره الاستغفار وتجديد التوبه مع الكريم الغفار جل جلاله روى الديلمي عن سيدنا علي بن ابي طالب عن المصطفى عليه الصلاه والسلام اكثروا في رجب من الاستغفار فان لله في كل ساعه منه عتقا من النار فان لله في كل ساعه منه عتقا من النار وفي اول ساعات رجب اجعلنا من المعتوقين يا رب في أول ساعة رجب اشمل بالعتق من في ديارنا يا رب واشمل بها والدينا يا أكرم الأكرمين وهو الذي يعطي ولا يبالي تعلم معاني الصدق معه جل جلاله في أحوالك وشؤونك تظفر في مختلف الأحوال وفي مختلف الشؤون وتفز بمعاني فضل منه سبحانه وتعالى في الظهور وفي البطون لا تنقطع عنه بما كان ولا بما يكون فهو رب ما كان ورب ما يكون ولا يجري من مثقال ذرة في الظهور ولا في البطون الا عن امره وتحت قهره وهي في تدبيره سبحانه وتعالى ذره ذره صغيرها وكبيرها فهو الله لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته اللهم اجعلنا منهم نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارق بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارقي فسر ربك التوفيق سر ربك التوفيق يا رب وفقنا اجمعين لا تكلنا الى انفسنا لا تكلنا الى أهوائنا لا تكلنا الى شياطين انس ولا شياطين جن لا تكلنا الى الدنيا لا تكلنا الى غوانا لا تكلنا الى غيرك لا تكلنا الى احد من خلقك طرفه عين فسر ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع اهل الهدى والحقائق رجال الى الرحمن ساروا بهمه على الصدق والاخلاص من غير عائق رجال الى الرحمن ساروا تعرف معنى السير الى الرحمن يا ما اكثر السائرين الى البطون يا ما اكثر السائرين الى الشهوات يا ما اكثر السائرين الى السلطه والتنازع عليها يا ما اكثر السائرين الى مختلف الاغراض التي تبع تلعب بهم وتعبث يمنا ويسرى لكن السير الى الرحمن عزيز يختص الله بمن يشاء كن من السائرين الى الرحمن في خلال ما عندك من فرصة الزمان في الليل أو في النهار سر إلى المولى رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق ما تعوقوا بشيء لأنهم ما تعلقوا بشيء لأنهم ما أرادوا غيره سبحانه وتعالى من أي شيء فما عوقهم شيء من غير عائق فنال الذي كل المطالب دونه فنال الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائقي فلله من عيش كريم ورائقي عسى يهيئك له ويجعلك من أهله اللهم آمين فلله من عيش كريم ورائقي ما مظهر هذا العيش قال دنو وتقريب وأنس بحضرتين مقدستين في منتهى كل سابق دنو وتقريب وأنس بحضرتين مقدستين في منتهى كل سابق إليها دعا الانبياء وإليها دعا الأصفياء وإليها يدعو الأولياء يدعو كل من استجاب داعيهم في مختلف الشؤون ويجنبون من استجاب لهم الظنون والأوهام والهون ومجبات الهون والحزون في الظهور والبطون في الدنيا والآخرة فمن استجاب لداعي الله ومن استجاب لمناد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل ارثه صلى الله عليه وسلم ما من شرور الدنيا والآخرة انما مثلي ومثلكم كمثلي رجل جاء قوما فقال إني أنا النذير العريان رأيت الجيش بعيني ورائي مصبحكم فاستجاب له قوم وصدقوه فمشوا في الليل على مهل فوسلوا وسلموا ونجوا وكذبه أقوام فبقوا مكانهم فجاء الجيش فاجتاحهم استاصلهم لم يبقي منهم شيء وهكذا ما ترى كيف أصابع الحسرات تعب, تعب في القيامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يتقون يا وجدوا صحف مشحونة بالآتام واقتحام ما لا يرضى الله تعالى من ترك فرائض أو فعل محارم أو انتهاك حرمات دماء أو أموال أو أعراض أو غير ذلك مما تزين لهم الأهوى والنفوس والشياطين وفي الوجود كله توجد القلوب التي استجابت لداع الله فتسلم الله مرزقنا الاستجابة لداعيك Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. <coughs> <hums> Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu an la als je hij is de mensen die geen baan hebben, maar ook voor de mensen die اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا ارحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الحفوة والهافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلام الاستجابة لداع الله سبحانه وتعالى غنيمة الحياة لمن اغتنمها والعده للوفاء وما بعد الوفاء والمستقبل الأكبر وهذه الاستجابة التي تاتي من, من, من, من, من, من, من, من, من داخل القلب إذا تنور القلب وعرف عظمة إلهه الذي خلقه وأنه الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله جل جلاله لا يزال القلوب, القلوب المستجيبة لنداء جل جلاله الذي ما حمله الجن لما سمعوا نبيكم يقرا القران واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما انصتوا وعوا وفهموا من سر رساله هذا المرسل وحكمه في ابتعاث الله اياه وما حمله عن الرب انصتوا فادركوا فلما قضي ولوا الى قومهم مندرين اشتغلوا بالنصح اشتغلوا بالارشاد اشتغلوا بالدعوه الى رب العباد هذه علامه الوعي علامه ادراك مهمه الرسول لمن صدقه وامن به فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله يا قومنا اجيبوا داعي الله وانت ناد نفسك تجيب داعي الله مناد قومك من اهل واولاد واسره اجيبوا داعي الله الذي دعاكم للعمل بالفرائض التي افترضها والانزجار عن المحارم التي حرمها وان تغنموا أعماركم في الاتصاف بما احب منكم من صدق من ادب من تواضع من انابه من طهاره بواطن من إرادة خير للصغير والكبير والقريب والبعيد من رحمة وشفقة لكائناته كلها خصوصا منها الحيوانات وخصوصا منها الإنسان بني آدم وخصوصا منهم المسلمين اتصف بمعاني هذه الرحمة التي فرضها الله تعالى عليك واغنم عمرك في الاتصاف بما احبه منك عالم الظاهر والخاف سبحانه وتعالى واستعج بذلك لللقاى وما كان من تقصير في الماضي فرجب جاءك رجب جاءك لتصلح حالك مع مولاد لتقوم في شؤونك على ما يحب منك في أوصافك وأعمالك وأجوالك لتغنم معنى الاستغفار تغنم معنى التوبة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليالي مثل الليلة كان جماعه من الصحابه فيهم سيدنا علي بن ابي طالب يفرغون انفسهم للعباده اول ليله من رجب وليله نصف من شعبان وليله عيد الفطر والاضحى وفي الحديث خمس ليالي من احيا الليالي الخمس وجبت له الجنه اول ليله من رجب وليله نصف من شعبان وليله عيد الفطر وليله عرفه وليله عيد الاضحى خمس ليالي في السنه منها هذه الليله احياءها بايش ما هو بكثرة البلبلة بما يعني وما لا يعني احياءها بقلب منكسر احياءها باستغثار بقلب حاضر احياءها بتأمل القرآن احياءها بقيام في الليل احياءها بصدقه للمحتاج احياءها بصلة للرحم احياءها بعزايم ونيات صادقة تفرغ للعباده في ليلتك هذه ولا تشغلها بما لا يعني وخذ نصيبك منها من حتى تاخذ براءه الشهر عسى يسلم لك الشهر كله ويصيب لك الليالي والايام في شهر الب... في شاف... في هذا الشهر الاول الذي هو شهر البذر وياتيك شهر السقي شعبان هكذا شبهه اهل العلم وياتيك شهر الحصاد واستلام النتيجه في رمضان انتبه من, من بدرك وانتبه من سقيك واستلم بعد ذلك حصاد زرعك تحصده مع الحاصدين في ليالي الشهر المبارك ذي النور المبين كان يترقب قلب نبيك من هذه الليله اذا هلت قال بارك لنا في رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وإذا استشعرتم كثير من النعم التي أنتم فيها والألطاف التي بكم وأعظمها بقاء سلسلة هذا النور وامتداده إليكم ووجود الابواب المفتوحة والفرص لمن أراد أن يقرب من ربه لمن أراد أن يدرك أسرار الوحي الشريف هذه منح كبيرة موهوبة عندكم ومع ذلك بأسماعكم وبأبصاركم وبعوافيكم وبأكلكم وشربكم أصفى منكم واوفى امتحنوا بجوع ما لم تمتحنوا امتحنوا بشدائد ما لم تمتحنوا امتحنوا باخواف وتسليطات ما لم تمتحنوا أنتم بعجائب من المنن وغيركم أيضا ممن حواليكم عندهم كثير من الشدائد الله يرفعها الله يدفعها الله يحول الأحوال إلى أحسنها الله يهيئ القلوب للاستماع مناديه تسلم من البلايا كلها تسلم من غلبة الهواء من الدعوى، من الكذب أغراض تلعب بالناس لعب في هذه الحياة تقودهم يمنى ويسرى كل يتكلم بكلام ومقصوده من ما نفسه هواه وربك و... و... و... و... أعلم والله يعلم المفسد من المصلح وكل بنيته وكل بطويته وكل بقوله وفعله سيحاسب في محكمة لا تترك صغيرة ولا كبيرة محكمة يحصى فيها مثاقيل الذر وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين في لحظة من اللحظات يجي مصلي صائم يضيع عليه الحساب كله في ايمانه وتقواه ويقتحم موجبات الدخول في النار والعياذ بالله تعالى الا يا حافظ احفظ علينا دين الاسلام الا يا حافظ احفظ علينا دين الاسلام الله يرفع الشدائد وما كان منك من قضاء مبرم فعجل به واجعل معه اللطف وخلص الامه وعافنا واعف عنا واكشف الغمه يا أرحم الراحمين والنعم أدمها على عبادك ما نحن فيه ما استحقينا بأعمالنا قد علم ربي أعمالنا وخلالها وعلم زللنا الكثير ولا استحقيناها بأوصافنا أحدنا ما معوجه يقابل ولي من أولياء الأمة فكيف بمقابلة المصطفى فكيف بمقابلة الحق ما نحن فيه من امن من ثمانين من خير هذا فضل من الله ببركة أحباب له ارتقوا منزله عنده أحبهم ومن أجل عين تكرم ألف عين من أجل عين تكرم مدينة ولولاهم بين الانام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة دي وهي مذكرات لمن أراد تذكر يتذكر عثراتنا وزلاتنا وسيئاتنا هي التي بها تنزل الأقدار بهذه العجائب في الوجود حتى نرى آثار ما ما أخبر زين الوجود يكثر الهرج ويكثر القتل تكثر الزلازل تكثر الفتن فشوف اسمعها ملة الأخبار في النشرات المختلفة في واحد يسمع نشرة من نشرات عالمنا هذا اليوم وزماننا ما فيها قتل ما فيها زلزال ما فيها هذا ما أخبر هذا ما أخبر به الصادق. تمسك بادياله فالخير كله عنده خلك من خبابير الشرق والغرب ما بيدهم شيء ولا حد منهم بيحمل الرايه في القيامه الا هذا الله يجعلنا تحت اللواء هنا وهناك اغنم عمرك وحياتك وجاك رجب يستهل لك الطريق ويصحح لك حالك مع مولاك جل جلاله أقيم الفرايد وإن كانت مقسر في تكبيره احرام مع الامام حافظ عليها في رواتب في صلاه وتر في صلاه ضحى في صلاه لارحامك صلح وضعك قوم حالك اطرق, اطرق ابواب الفرج من الله حتى يكشف الله الشدائد عنا بهذه التوجهات اليه تاب التائب ممن كان مبتلى بالنميمه ينقل النميمه في قوم لسيدنا موسى استسجوا ولم يستسجوا استسجوا. يا رب استسجينا واستسجينا فلم تسجينا قال فيكم نمام ما ما دام من نمام بينكم أخبرنا من ذا النمام حتى نخرج من بيننا قال يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمام أنا ما بأفضع عبدي قدامكم قدامكم يا رب بسبب منعنا الرحمة فكيف نصنع قال قل له قومك من النميم يا قوم سألت ربي فقال منعتكم الرحمة بنمام بينكم فقلت يا رب من ذا النمام حتى نخرجه قال لا أنهاكم عن النميمة وأكون نمام ان يفضح عبده قال فتوبوا يا قلت ما أصنع يا رب قال قل لقومي كتوبوا فتوبوا أضمر النمام في قلب توبة وقال يا رب هكذا تعاملني وأنا قليل أدب معك وقالي الحياة منك ما تفضحني عند كلمك ولا عند قومه أنا تبت إليك من هذه اللحظة ولا أعود إلى النميمة وإذا بيستحب أقبلك اوحى الله إلى موسى منعتكم الغيث بالنمام وسقيتكم بتوبة النمام قالوا بالتوبة حق وسقيتكم وأنت كنساعد في فتح أبواب الفرج خلي لك توبة صادقة خلي لك إنابة خلي لك تصحيح لحالك هنساعد أرباب أرباب المنازل الموجودين في زمانك من أهل الحضرة ساعدهم بتوبتك عسى يفتح الرحمن بابه فسمعته يقول لصاحبه صلى الله عليه وسلم لما قال له أسهلك مرافقتك في الجنة قال فاعني على نفسك اعني على نفسك بكثرة السجود ونحن علينا نتوب ونرجع ونعاون أهل الدعاء المقبول عند الله حتى يكشف الشدايد كلها يا رب ارحم اليمن وأهل اليمن وارحم الشام وأهل الشام من المواطن اللي اشار إليها نبيك ودعاه فيها بالبركة ولا نشك فيه ولا في دعائه لكنها أقضيتك وأقدارك وحكمك التي انطوت فيها ومعرضانا بقدرك نسألك اللطف والعفو والعافية ودفع البلاء ونحن نوقن أنه بعد الفترة بتجي فترة ما بيكون ملجأ للعباد وأمن مثل اليمن والشام امر محقق واهل الناس بينزلون من جهات كثيره وبياتون امر قدام العيون ولكن لكل شيء وقت ولكل شيء زمان والسعاده يثبت قدمك في الامام ليختاره الله لك امام لا تمل يمنا ولا يسرى اصدق مع الاله واقتدي بمصطفى وقوم الخير في دارك واسرتك وليتذكر من يتذكر الشدائد كلها تذكره وذى المشاكل تذكره لكم وهي اسبابها ذنوبنا الحقيقيه اسبابها الحقيقيه ذنوبنا وسيئاتنا وتوبوا الى الله منها وعسى يرحمنا ويجعلنا في الصنف الذين ما تهزهم زلازل الارض بما فيها لهم قلوب ما تتزلزل عن محبه الله ابدا ولا تخرج عن الادب مع الله ابدا ولا عن الرضا بقضاء الا ابدا فيتولاها ولايه ربوبيه لعبوديه فلا تدري من العجائب الالهيه والفيضات الرحمنيه اللطيفيه يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير نادى اللطيف في اول ليله من رجب وعادها ليله الجمعه وكرم الرب مفتوحه ابوابه قل يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطبنا يا لطيف عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل لطبنا بما انك لطيفا لم تزل لطبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطبنا بما نزل انك لطيفا لم تزل لطبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطبنا بما نزل انك لطيف لطبنا والمسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين <mister monsieur> يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين بدعاء نبيك الامين للشام واليمن عجل بتفريج وادفع البلايا والرزايا عنا يا عالم الظواهر والخفايا واجعل لنا قلوب صادقه معك مقبله عليك مغن مغتنمه لايامها ولياليها واسعدنا بما اسعدت بخواص المسعودين واصلح شؤوننا بما اصلحت بشؤون الصالحين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا عردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وحفظنا من الآثام ورضنا باليسير من المنام مرزقنا صدق الإقبال عليك في كل حال يا ذا الجلال والإكرام واشفي مرضانا وعاف مبتلانا وبلغنا فوق منانا من خيراتك الواسعه في الدنيا والاخره واجعلنا في خواص الوجوه الناظرة التي هي لك ناظرة والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ولقد اشرت لنعت من اوصافه تحيي القلوب تهيج الاشجان والله قد اثنى عليه فما يساوي القول منا او يكون تنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوه ربنا وحدانا واذا امتزجنا بالموده هاهنا نرفع ايدي فقرنا ورجانا للواحد الاحد العلي الهنا متوسلين بمن اليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الاله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي اخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا ارنا بفضل منك طلعه احمد في بهجه عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن عجابا نداؤنا وذوي الحقوق وطالبا اوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك انت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واغمع كل من وانظر إلينا واسقنا كاسا الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في يا ربي واجمعنا لنا في يا ربي واجمعنا لنا في يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي لنا في دارك يا ربي لنا في دارك الفردوس يا رجوانا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 ويباركنا في شعبان وبلغنا رمضان وقولنا قوته وشوفناه في الشهر العاشر من رمضان ومنه علينا نحن الذين كنّا من وعلى ما الصالحين وإلى حضرة النبي. بنيت الأسماء المباركة لأولاد مرتين عبد الله بن أحمد بن زكي الحبشي و بن عبد الله بن عبيد الشاب. عمر بن زين بن حسين الحبشي محمد جدي بن عمر بن عثمان الحبشي وعبد القادر بن احمد بن عوي باحري وعمر بن عبد الله بن احمد الوصابي وزينب بنت حسين بن حسن بن احمد بن شيخ بكر بن سالم فاطمه بنت فيصل بن حمود النجار وخديجة بنت خليل بن عزيز بن عبد الكريم وزهراء بنت احمد من بن من سعيد عمر وشاير بنت احمد بن عبد البريت بسمه بنت عمر بن الجب البريت الله يجعلهم في أولاد الهداية والعناية والسلام والبركة والتوفيق ينبتهم نبات حسن ويكونهم ويحميهم وجعلهم من الرذاءات المتدينين والموفقين ومن الصالحين المسرحين واتبعلافات عنا وعمكم وعنهم وعن الأمة ويصلح البلاد والعباد ويدفع بذر والفساد يحول الأحوال إلى حسنها ويصلنا بالحسن أهراضا عنا وإلى حضرة النبي. Alhamdulillah, Rabbil een beetje een wa sallim ala een beetje wa ala ali Muhammad.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 هذا بين منا يقبل اقدام السويس ويرحمني ويرحمكم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 <تصفيق> ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله إني أستعينك. اللهم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 وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل عَلَيْهِمْ عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وَرَأَيْتَهُمْ ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزاين السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعناي المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar.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 Allahu akbar. Hem Allah iemand hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu. -ak Allah is akbar. Allah is akbar. Jamil Allah, iemand hamidan.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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم ربنا وارحمني واتوب علي ربا وارحمني واتوب علي ربا وارحمني واتوب علي ربا وارحمني واتوب علي ربا وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني لي وارحمني لي وارحمني وارحمني لي وارحمني لي وارحمني لي وارحمني لي رب اغفر وارحمني لي وارحمني وتب علي ربي غفر لي وارحمني وتب علي ربي غفر لي وارحمني وتب علي وارحمني وتب لي وارحمني وارحمني وارحمني رب في <تصفيق> لي وارحمني وتب علي رباه في وارحمني وتب علي رباه في وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني وارحمني في لي وارحمني رباه في <تصفيق> وارحمني وتب علي رباه في لي وارحمني وتب علي رباه في لي وارحمني وتب علي رباه في لي وارحمني لي وارحمني لي وارحمني لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتوب علي ربي اغفر لي وارحمني وتوب علي ربي اغفر لي وارحمني لي لي لي لي وتب علي ربه في لي وارحمني واتب علي ربه في وارحمني علي وارحمني علي وارحمني علي وارحمني علي وارحمني علي وارحمني علي وارحمني علي لي وارحمني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 اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وأصحابه الفاتحه لا اله الا الله في نعشه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الفاتحه الصلاة على السيد الشريف محمد بن حسين بن محمد الجفري وعلى السيد الشريف صالح بن محمد بن طالب بن الشيخ أبي بكر المسالم وعلى السيد الشريف جمال بن محمد بن أحمد السقاف وعلى كرامة بن سعيد بن حمدون خرمان وعلى الحاج عبد, المج عبد المجيد بن أنصار وعلى من صحبوا عليه من أموات المسلمين رحمه الله علينا وعليهم اجمعين الله أكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة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 حسبنا الله نعم الوكيل <سؤال> حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل في كل لحظه نبدأ داخل كه ورضا نفسه زينت عشه ميلاد كلماته وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد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 يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله ربك فينا شر العذا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من مؤتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطا وذا الغنى انت مجيب السائلين يا الله يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فانت بالستر جميل يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا امن بتوبه لنا انت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الامين يا الله ثم الصلاه والسلام على النبي خير الانام واله الغر الكرام وصحبه وتابعين يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل انك لطيف لن تزل <ألطف> <الصفحة> اُنظف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انلطف بنا والمسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحتضب درب الله طوله ما شاء الله وفِله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه صينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بنستدارك كما استدارك الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مبدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من أدونا وعدو الله من سادي عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم صنعةولة امتطب مئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم عزمة لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والانس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وايديهم في افلاس وأوبقه من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع لمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا عددا خلقك ورضا نفسه زينة عرش لذا كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر أقوله على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا, ولا قوة لا بالله العلي العظيم بسم الله الله اكبر الله اكبر اقول على نفسي وعلى ديني وعلى اهلي وعلى اولادي وعلى, وعلى مالي وعلى اصحابي وعلى ديني وعلى ألف ألف حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر oh الله, أكبر الله أكبر على نفسي وعلى ديني وعلى اهلي وعلى اولادي وعلى مالي وعلى اصحابي وعلى ديني وعلى اموالي الف الف لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله من الله وإلى الله وعلى الله في الله ولا حول ولا بوت إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء حاطنه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله ابتتح به أخذته الله الله الله ربي لا شرك به أحدا الله الله الله لا إله ألاه الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله ابتتح به أخذتهم الله الله الله ربي لا شرك به أحدا الله الله الله لا إله ألاه الله الله الله وعز وجل اكبر مما اخاف واحذر اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادروا بين وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستخيك أيهم وقد جم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عينيكي شملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قلهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفاً أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله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 اللهم أن يسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني واياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وامنك وامانتك وحزرك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبح وحيه وعقرب ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي السااتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليدي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في أذان مقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبار مفورة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله قال لي توقلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا الله لا إله وهو رب العرش العظيم فانت تولوا فوق الحسن الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم فإنت الحسبي الله لا إله هو توكلته هو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبات نفسي في قزائي بسم الله الرحمن الرحيم أقفال هاتيقة بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أوطيك وما لا أوطيك لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفيه لطف الله بلقيف صنع الله لجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب كني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل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 اللهم أن يقدم إليك بين يدي كل نفس لمحة ولحظة وخضرة وطرفة يطرف بأهل السماوات والأرض وكل شيء في علمك كائن أو قد كان يقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما ربنا لا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واقول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وانا اشهد بما شهد الله به واشهد الله على ذلك واستودع الله هذه الشهاده وهي لي عند الله وديعه اسئله حفظها حتى يتوفاني عليها ان الدين عند الله بسلام اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتوليج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أن ترحمنا فرحمنا رحمة تغنين بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين وغننا من الفقر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 فلعلك باطع نفسك على آثَارِهِمْ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلنا ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف بقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيلنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعتناهم لنعلم أي الحزب بين يحصى لما لبثوا أمدا نحن نغص عليك نباهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذقاهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن اترى على الله كذبا وَإِذَا اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فهو الى الكافي ان ينشر لكم ربكم من رحمتي و يهيئ لكم من امركم مرفقا و ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كاف ذات اليمين و اذا قربت تغرضهم ذات الشمال و في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتدي و يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وهم رقود ذات اليمين وذات الشمال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 هار وعليكم يرجموكم ويعدوكم في ولن وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابع كلبهم ويقولون خمسه سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامن كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستتبيهم منهم احدا ولا تقولن أن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب الوجوه بيس الشراب وساءت مهتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتم الانهار يحلون فيها من سائر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة ملتبقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من عنب وحففنهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت كلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا سجلنا خلالهما نهرا وكان له ذمر فقال لصاحبي وهو يحاوره انا منك كما له وعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما ظن أن تبيد هذه ابدا وما ظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور وكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بذملي فأصبح يقلبك فهي على ما أنفق فيها وهي وَيَقُولُ على عروشها ويقول يا ليتني لم أشيك بربي أحدا ولم تكن لوفية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير نملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمنا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتما لن نجعلكم موعدا ووضع الكتاب فضل المجرمين مجرمين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سكان من الجن ففسق عنا ربه أفتتخذون هو ذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفس وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين سعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أن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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين وياتيهم عدام قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو منذرين الذين كفروا بالباطل يدحموا بالحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزواء ومن أظلوا ممن ذكر بآيات فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوب مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وقرأ وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواقظهم بما كسبوا لا أجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك الغراء أهلكناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حقبا فلما أبلغ مجمع بينهما نسي أحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما قال أنا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونأدفره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على أتابهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لم تستطع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعطيه خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فين اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغلق لَهَا لقد شَيْئًا شيئا امرى قال لا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواقذني بما نسيت ولا فَانْطَلَقَ من إِذَا لَقِيَ فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فغتله قال غتل كنسا زاكية بغي نفس لقد شيئا نكرا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 ومن إنبى فشينا أن يرهقهما وكفرا فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأغرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا ويستخرجا رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تول ما لم تصد عليه صبرا ويسألونك عن ذي الغنين غلصاته عليكم منه ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يذل قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فنجزا الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حقنا بما لديه قبرى ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مصيدون في الأرض فلنجعلك فرج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعمني في قوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني وفق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلوا دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفق في الصون فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا الذين كانت عيون في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتاخذوا عبادي من إنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقدوا آياته ورسله زوى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جهنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها حولا قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبد البحر غبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يبرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن أكنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتغل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 نفات فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهن كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا وقالناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا بوتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا أو قوم تبعي والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقات مجمعين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 إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكية نامين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعوا عذاب الجحيم فالله من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسألون بلسانك العلم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القران ترثيلا إنا سنوقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطاء وقوى مقيلا إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتن إليه تبكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو باتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما دا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فرعون فأخذناه فكيف ترتقون إن كفرتم يوم يجعل الدا نشيبا السماء منفطر به كان وعدوه مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصلي وثلوثي وطائفه من الذين معك والله يغدر الليل والنهار علما لن تحصوا فتاب عليكم فاغره ما تيسر من القران علما سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاغره ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وأغند الله قرنا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره أعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان لذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من تجري من تحت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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أنراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب وترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات رجع ذات الصلب انه لقول فصل وما هو من الهزل انهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين منهم ويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فغنى فأما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقب ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسل يسرا إن مع العسل يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصدور بالرج علينا يا الله بالاسم وجاه المصطفى علينا يا الله بالاسم وجاه المصطفى علينا يا الله ونحمده على نعمه يا الله في كل أمر في رب العالمين يا الله ما في وما في الغيب نخصنا ونصونا يا <تصفيق> الله بكل كتاب كتابنا انزل ودعانا ومرعانا جبال المؤمنين يا الله ومن وكل توزلنا والمرسلين يا الله واليم من اصاب جمان توزلنا وقل للذابين يا طوائف الاملاك ندعو بما في غيب ربي عنا يا الله وبالعلماء ما الله لا وكل الاولياء والصالحين يا الله خصب الامام القدمي حقا وجهد تاج العارفين يا الله ركافي رجب تتمكين مرقى وقجمع يا الله وذكر العيد روس القضب أجلى عن القلب صداري للصادقين يا الله عبي في الدين محي الدين حقا له يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظم أفا بكر إماما حظو يا أجاب مكين بهم ندعو إلى المولى ألا بقفران يعم الحاضرين يا الله ورض منشام ودوام سدر وقفران لكل المذلين يا الله ونخدمها بتعصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وزدر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله ونخدم بالصلاة دي على محمد ما من كل غير جابينا يا الله قد كفاني المربي من سوالي وطياري يا الله أبدي دعائي وأبدي جاهد اللي بفتقالي يا الله فالي هذا السر يلو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صرف فقري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي وضياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتفالي يا الله فتتاركني بلطف منك يا هولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يبنى الصباري يا الله قد كفاني علم ربي من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 يا الله يا يهجم العسر ويهجي الذي يرجو جميع يا الله يا قريبا يا, يا مجيبا يا عليما يا سميع يا الله قد تحكمت بعجزي وخطوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم من سؤالي واختياري يا الله لما زل بالباب وقف ارحمى ربي وقوفي يا الله وابوادي وادي عاقف اجب ربي وقوفي يا الله ولحسن الظن لازم واغلي وحليبي يا الله وانيسي وجليبي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة النفس يا ربك يا غير قاضي يا الله واري سري وقلبي بالأضاء والشعاط يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله بل أنا والغسط حالي وشعاري واتذاري يا الله قد كباني علم من زوالي واختياري يا الله إن الله وملائكته يصلون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 <تسجيل> محمد وعلى ال محمد كما دعا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وهدنا على محمد وعلى ال محمد كما ودنا على إبراهيم وعلى وسلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في كل لعظة ابدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادك لما فيك اللهم صل وسلم وبارك وكرم لك في عظمة ذاتك العليا في كل ود وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا, علم وملا ما علم على سيدنا وولانا محمد صلى الله عليه وعلى أمال. صاحب التاج والمعراج والبراج والعلام صلى الله عليه ودافع الجلا والوفاء والمرض والعلام جسمه مطهر معبر منور صلى الله عليه جسمه مكذوب مربوع موضوع على اللوح والكلام. شمس ابو عباد رجوجان والهدام مصباح الظلام صلى الله عليه ابي القاسم سيد القومين وجبي الثقلين الله عليه القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العربي والعجم صلى الله عليه نبي العربي محبوب عند رب الفجرين والماغربين الله عليه يا أيها والمجاهدون اللهم <سؤال> صل على تسليما اللهم صل وسلم على دماء في الملا على سيدنا محمد واله ومن والاه في كل عوضنا ابدا اللهم صل وسلم على في الملا على سيدنا محمد في كل ابدا الله اللهم صل وسلم جميع الصلوات جلا على في على سيدنا محمد واله ومن والاه في كل اذنا ماذا يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والاصحاب صلاه وسلاما ترفع به بيني وبين الحجاب من اعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والاصحاب صلاةً وسلامًا ترفع بما بيني وبينه الحجاب وتغني بيما علي بيما من اوسع باب وتزجني بما بيدي شريف عاد بالكوس من أعلى شراب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والأصحاب صلاةً وسلاما ترفع بما بيني وبينه الحجاب وتغني بيما علي بيما من اوسع باب وتزجني بما بيدي شريف عاد بالكوس من أعلى شراب عاد خلقك أرضان نفسك وتنطع فيك ما تدك اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى ال ابن ذالك اللهم صل وسلم عليه وعلى ال ابن ذالك اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله من اللهم صل وسلم عليه وعلى اله من اللهم صل وسلم عليه وعلى اله من اللهم صل وسلم عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى من اللهم صل وسلم عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى من اللهم صل وسلم عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى من اللهم صل وسلم عليه وعلى اللهم صل عليه من اللهم وسلم عليه وعلى اللهم صل عليه من اللهم وسلم عليه وعلى عالم بذلك اللهم صلي وسلم عليه وعلى عالم بذلك اللهم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 اللهم صل يا اللهم صل يا عليه وعلى نبي اللهم صل يا عليه وعلى نبي اللهم صل يا عليه وعلى نبي اللهم صل يا عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وعلى الذين بذلك اللهم صل وسلم عليه بذلك اللهم صل وسلم عليه بذلك اللهم صل وسلم عليه بذلك اللهم صل وسلم بذلك بذلك بذلك في كل بسم الله الرحمن الرحم اللهم يا عظيم الصلاة يا قديم العذاب يا دائم اليعام يا كثير الجهود يا واسع العطاء يا خفي اللهم يا جم اللهم يا عليم على, يا يا على محمد واله وسلم ارضى اجمعين اللهم لك الحمد والشكر ولك المنن والله وعند ربنا حق ونحن عبيد قليل وبا عند لذي يا مسرع كل عسير ويا جابر كل كسير كل فريد ويا كل فقير ويا كل ويا يسر علينا كل عسير أزيز عاجزنا كنيه عن اللهم إني أخاف منك وخاف من يخاف منك وخام من لا يخاف منك اللهم بحق <تصفيق> من يخاف منك نجينا من من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا ومحمد وحرسنا بعينك الذي لا تنام وقنبنا بكنبك الذي لا يرآ하고 ارحمنا بقدرتك علينا فلا نالب عن ذلك ورجعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل صحب وصلنا والحمد لله رب العالمين عدد خلقيا ورغا نفسيا وزنة عارفيا حداك اللهم إنا نزلنا لوجز ياد تدبين ربي والحمد لله رب العالمين عدد خلقه نفسه ربنا يا ربنا يا ربنا أنت قبل كبن ومويل يا الله عجل ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل وناضف بالعالمين ربي فينا شر لدا وخذهم وبددا وجعلهم لنا نابدا وعفرة للناضرين يا ربي شتت جملهم يا ربي فر جمعهم يا ربي كل عندهم وجعلهم بالغابين ولا تملهم مرات ونارهم تصمير مالك أفايا حين إن العال يا الله وجرّب اللي ما وخائن وقادر وعائن وساحر وجرّ كل المؤذين يا الله في المعتدين وغاصفي وفاجر وعائبي وحاسد وشامدين يا, يا ربنا يا ربنا يا ذا الباء وذا السنى وذا العطى وذا الغنى أنت مجيب يا الله يسر لنا أمورنا واجرع لنا صدورنا واسر لنا عيوبنا فأنت بالسديق أمين وغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبه لنا أنت حبيب يا الله بجايزين يدنا الرزل والحزنين والفتور والمرتضاء بالفعول وجائج من ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى الغر الجرافه الصحبه والتابعين الى الله سبحان ربي كرام العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين